وَنُطًّا آتَيناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِفَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحدثون كُمانَ في الحَضْرِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا غَسُولِ مَنْ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا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 وليس لي ما نري حاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين.